وهو سفر ماذا خسر العالم بالحطوة المسلمين الحقيقة حتى هذه اللحظة ما نقرأه عن تاريخ البشرية وعن تاريخ الحياة قبل الإسلام هو تاريخ مؤسف وما نستطيع أن نقوله أن العالم في فترة ما قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان عالما أشبه بالمخمور تربو فترات سكره على فترات صحوه أو هو كالمحموم الذي غاب عنه في ثورة الألم وفي شدة الألم رشده فهو يهذي ولا يدري الناس في تجاربهم مع أنفسهم ودنياهم كان عندهم المزدجر الذي يزعهم عن الشر ويردهم إلى الخير ولكن الهوى كان يغلبهم دائما الحقيقة أن الدنيا سلخت من عمرها الكثير والكثير قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت على الدنيا قرون طوال أرساد فيها علما كثيرا وعتي تجارة خطيرة ونمت آداب وفنون وشاعد فلسفات وأفكار ومع ذلك كان القيش هو الذي يغلب ويستحكم هناك أمم سقطت دون المكانة المنشودة لها والحضارات كلها كانت لا تبنى على الإسلام ولا تبنى على الإيمان لماذا؟ لأن الوثنية الوضعية اغتالتها وفرضت عليها السقوط في هذه الوحدة الذرية فأمس الإنسان الذي استخلفه الله ليكون ملكا في السماوات والأرض أمس عبدا مسخرا لأدنى شيء في السماوات والأرض ماذا بعد أن تقدس العجول والأبقار وبعد أن تعبد الأخشاب والأحجار وبعد أن تؤمن شعوب بأسرها بهذه الخرافات الوثنية معناها أن يأتي السقوط من داخل النفس لا من خارج الحياة فكما يفرض المحزون كآبته على ما حوله وكما يتخيل المرعوب الأكسام القائمة أشباحا جافمة كذلك أن كافر المرء المنسوخ صغار نفسه وغضاء عقله على البيئة التي يحيى فيها فيؤله من جمالها وحيوانها ما يشاء ويوم ينفتح القلب ويشرق الفكر الخامد وتثوب إلى الإنسان, إلى الإنسان معانيه الرفيعة فإن هذه الانعكاسات الوثنية تنزاح من تلقاء نفسها أحببت أن تكون هذه البداية التي أسترجع بها ما كنت قد شرحته من قبل في مسألة ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين الشيخ لذال حتى هذه اللحظة يتحدث بطلاقة تاريخية قبل أن يتحدث بفصاحة اللغوية عن العالم قبل الإسلام وكنا قبل المحاضرة الماضية قد تحدثنا عما كانت أرض فارس تعينيه كانت أرض فارس تعاني معاناة شديدة تعاني من عبادة النار من الشراكة في كل شيء حتى في النساء من استحلال المحالم ثم كانت بعيدة كل البعد عن شريعة الله عز وجل وجعلت من البشر طوغيثا وآلهة يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى اليوم يقول الشيخ متحبثا عن الصين وعن بياناتها وعن نظمها قال وكانت تسود الصين في هذا القرن ثلاث ديانات ديانة لاوتسو وديانة والبوذية طبعا البوذية اللي الأستاذ طيب أنا ممكن أخرج ودخل تاني أنا هخرج ودخل تاني عزرا ولا الصوت واضح الصوت واضح يا خنة ولا طيب الصوت واضح طب اعملهم تنبيه اعملهم تنبيه للناس اللي هي بس بتتكلم عن ان الصوت في مشكله اعملهم تنبيه الناس تعمل ايه يا ابو عمر يا ابو عمر يا ابو عمر اسمعني تسمعني يا ابو عمر طيب يعني اعمل آه. اعمل شباك تقريبا اعمل شباك خلاص او اعمل اعاده اعمل اعاده ماشي في حاجة اسمها اعاده شبك عندك تحت من الشمال تغيير الصورة اعادة شبك مسح الشاشة فانت يعني يجوث على كلمة اعادة شبك سمعتني كده مهم مهم الحكاة تسعة. لما يبقى فيه واحد مش سامع يبقى تمانية ولا اثنين مش سامعين طيب خلاص يبقى تمان خلاص، على بركة الله اي حد يبقى معا مشكلة يعمل يدوس على كلمة اعادة شبك تاني كلمة من الشمال وربع حاجة من من على اليمين طيب هو الان سنتكلم عن الصين. هو كان قال انه فيه ديانة لوتسو وديانة كونفوشيوس وديانة كونفوشيوس دي موجودة لحد دلوقتي والديانة البوذية خلاص، طبعا البوذية ديت الاخ محمد البرادعي بن بوزة بيتكلم انه لابد ان يسمح للبوذيين بالمعابد خلاص طبعا هذه من المصائب السوداء التي ترينا بها لم يجي واحد خائن باع العراق وباع مصر ويريد أن أو باع العراق ويريد أن يبيع مصر الحال مؤسفة والحال مزرية جدا وتحتاج حقيقة إلى شيء واحد يمكن بعض الناس حتنخض أو حتزعل لما نقول الكلمتين دول أنه نحن نحتاج إلى أمر واحد نستحمله الكلمتين لننحولهم نحن نحتاج إلى إعلان الجهاد وإلى إعلان دولة الإسلام في مصر وليغضب من يغضب إذا رضي الله عز وجل وثاعتها لن يستطيع أحد من الناس أن يتحرك والله عظيم لو أعلننا الكفاح المسلح ولو أعلننا الجهاد في سبيل الله والله لوقف لو هؤلاء جميعا وهذا كله ما يرعبهم الآن وما يخافونه الآن من تجمع واعتصام أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أنهم يخشون أن يعلن السلفيون الجهاد في سبيل الله فإذا أعلنوه فإن الأمور ستنقلب ضدهم، لكن نحن حقيقة في حاجة إلى أن نعلن هذا لا تخاف من أمريكا لا تخاف من اليهود لا تخاف من أحد لأن هم الذين سيخافون وسرعبون ترهبون به عدو الله وعدوكم هذا ما ينبغي الآن حتى يبول هؤلاء في سراويلهم وحتى يدخل النمل مساكنه، وحتى تدخل الفئران جحورها وحتى تنتهي هذه الأزمة وتمر بسلام بأمر الله عز وجل قال أما الأولى اللي هي لوتسو ففضلا عن أنها تحولت وثنية في عهد قريم فهي تعنى بالمضاريات أكثر منها بالعمليات وكان أتبعها متقشفين زاهدين لا يتزوجون لا ينظرون إلى المرأة ولا يتصلون بها اتصالا فلم يكن لها أن تكون أثا بحياة سديدة أو حكومة رشيدة حتى التجع الذين جاءوا بعد مؤسسها إلى مخالفته والعذور عنه إلى غيره شوفوا موضوع ديانة لوت السودية لوت السوداء واحد كان يأمر الناس بما يشبه الرهبان الآن ولنعزال عن الكون كله ومحاولة التأمل في الخلق طبعا هذا فيه تعطيل للإعمار وتعطيل للتكافر ويعني الرسالة التي جعلها الله عز وجل منوطة بالإنسان وهي الخلافة في الأرض وإقامة ملكوت الله عز وجل في الأرض الإنسان الآن يتكاسل عنها ولا يستطيع أن يؤديها بحال من الأحوال وهؤلاء كانوا متقشفون وكان عندهم يعني أو كانوا متقشفين وكان عندهم الزهد وصل إلى أنهم يبتعدون عن المرأة ابتعادا كبيرا وابتعادا شديدا فبالطبع ينقرضون واحد بعد الآخر وهكذا ولذلك الإسلام كان حريصا على أن تكون رهبانية هذه الأمة في الجهاد وعلى أن تكون رهبانية هذه الأمة في اعمار هذا الكون فرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النسائي بإسناد حسنه بعض أهل العلم واعتقد أن مدرسة الشيخ مصطفى العدوي ضعفت هذا الحديث لعلة في، فقالت في الحديث اللي هو قال صلى الله عليه وسلم أحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة طبعا كلمة حب إليه من دنياكم من دنياكم أنتم مش من دنياي أنا يعني هي في الأصل ربنا سبحانه وتعالى جعلها له صلى الله عليه وسلم ولم تكن له في الأصل من دنيا خلاص فحُبِّذ إليه من دنياكم الطيب والنساء النساء ليه لإعمار الأرض لانه عليه الصلاة والسلام في موضع المشرع فلو كان لا يتزوج للازم الأمة ألا تتزوج ولو كان يعتزل النساء ولا يقربهن لكان لزاما على الأمة أن تفعل هذا ولذلك انت حتلاقي في حاجة مثلا في يوم الهجرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يهاجر سرا بينما عمر بن الخطاب يهاجر علنا طب ايه الفارق ما بين الهجرتين هجرة عمر ليست هجرة رجل الذي يقتدى ويؤتسى به لان عمر بن الخطاب فرد من الأمة في وجود النبي عليه الصلاة والسلام فاذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا لازم المسلمين يومها ان يهاجروا علنا فإذا هادر سرا فهذا أخذ بالأدنى فنازم المشرع ياخذ بالأدنى دايما وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فرصلاه السلام لما يجي يتزوج النساء ولا يعتزلهن لأنه يعلم أن أمته لا تستطيع أن تتخلى عن هذا يعني شوف الرهبان الرهبان الرهبان النصرى ينقلبون لأن هم بيعملوا حاجات غريبة يعني دوست لي يدخل في حاجة اسمها الصومعة الصومعة ديت عندنا في مصر اسمها إيه؟ القلاية الألاية يعني فالقلاة دي بتكون عبارة عن حفرة كده في الدير والدير ده دا بيكون داخل جبل من الجبال أو داخل مكان بعيد يروح يلبس السواد ويدي له زازة مية عبارة عن لتر زازة الماء المعدنية كده المدة 40 يوم يروح تشرب وتتنظف ويعني تستعمل الماء اللي هو معاك ده في كل ما يمكن أن تستعمله فيه ويفضل الرهب على كده 40 او 50 يوم او شهر على الاقل طبعا لذا السلنادي ما تكفوش اصلا خمس تيام او ثلاث تيام على بعض وطبعا بينقلب بعدها والعياذ بالله ليثور على بشريته فبيضى عنده شذوذ في افكار ينقلب الى شذوذ في السلوك والعياذ بالله وما يعرفش ان هو يمارس حياته الطبيعية الا اذا عاد اليها مرة اخرى وطبعا لما يجي يعد لحياته بيتطر يرجعها من الخلف يعني من وراء الناس فبينتهي ذي الحال إلى أنه يغطف بالأطفال يغطف بالنسوة التي يأتينا وطبعا يسأل في ذلك المقدس برسوم المحرقي أو برسوم المحرقي يسأل في هذا لأن هو أكثر واحد عرف الكلام ده كويس سلك الرهبانة ده ما ينفعش لا يطيقه بحال ولذلك حتى لما جاء تلميذ أحمد بن أبي الحواري وسأله عن كثرة الصيام وسأله عن كثرة العبادة قال يا أخي ليس بهذا يستقيم القلب يعني القلب لا يستقيم بكثرة العبادة ولا بكثرة الزهد فقط إنما لابد أن يكون هناك تعامل مع الناس والمؤمن الذي يخالط الناس فأصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس فأصبر على أذاهم دي مسلمة من المسلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ونحن هنا لإعنار هذا الكون ولخلافة على الأرض أوكلها الله تبارك وتعالى إليه يخلف بعضنا بعضا لا نخلف الله سبحانه وتعالى وإنما يخلف بعضنا بعضا كما جاء في تفسير أني جعل في الأرض خليفة خليفة يخلف الآخر وهكذا إنما أنك تنتهي تماما عن التناسل والتناكح والتكافر وعن إعمار هذه الأرض هذا ما لا يطيقه أحد وطبعا اضطر بعد ذلك الذين جاءوا بعد لو تسو هذا إنهم يعملوا إيه إنهم يخالفوه ويعدلون عن هذه النحلة إلى غيرها أما كونفوشيوس فقد كان يعني بالعمليات أكثر من النظريات طبعا النظريات اللي هي التأمل يعني النظر والتأمل والتدبر والتفكير زي الفلسفة كده يقال عنها نظريات كونفوشيوس كان في العكس زي بالضبط فكرة الليبرالية والعلمية لما ظهرت على يد هيجل ظهر على طول النقيد بتاعها على يد كارل ماركس مباشرة لأك لا ده هيجل كان ماشي غلط ونيتشه كان ماشي غلط خليني أنا أجب حاجة جديدة بدايًا كده النظرية البشرية لابد أن يكون لها نظريات مضضة بد أن يكون لها ما يضادها طالما إن هي حركة بشرية لأن الحركات البشرية بالضبط عمله الله يعزكم زي الآلات اللي تستخدم في العلاج لازم يحصل عملك فلتر كل شوي نشئ عمله زي المريض اللي محتاج فلتر كل شوي إنما النفس إلى هي أو النصف الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا كل لأنه جاء من عند الذي يعلم السر وأخف قال وأنكم فوشيس فقد كان يعني بالعمليات أكثر من النظريات ولكن انحفرت تعاليمه في شؤون هذه الدنيا وتدبير الأمور المدية والسياسية والإدارية فقد كان أتباعه لا يعتقدون في بعض الأزمنة بعبادة إله معين فيعبدون ما يشاءون من الأشجار والأنهار وليس فيها نور من يقين ولا بعث من إيمان ولا شرع سماوي ولا شرع سماوي وإنما هو حكمة حكيم وتجارب خبير يستفيد بها الإنسان إذا شاء ويرفضها إذا شاء يعني الجماعة التعصفين حتى أنت لو نظرت إليهم الآن ستجد أنهم لا يؤمنون بشيء هم بس مجرد ان هو له ديالة معينة لأن الإنسان من طبعه أنه لا يستطيع أن يعيش بغير دين فموضوعكم فوشيوس كان رد فعل المين ده زي بالظبط الخوارج ردة الفعل بتاعتهم الارجاء اللي عاملين يكفروا ليلون قمت كماعة تانين قالوا لهم لا مفيش تكفير في الاصل كل الناس تريبين كل الناس حلوين فصحبنا ده ثار عليهم ولم يكل ولم يكتب لاتبعه عبادة اله معين اللي عادي يعبد حاجة يعبد حاجة يعني لو واحد دائب بي وملاقاش حاجة يعبدها يجيب له مرزة فردتين جزمة من اي حتة ويعبدهم مفيش مشاكل واحد شاف شجر عجبته يلا سيدي أعبد ما فيش مشاكل إنما لا يوجد في حال من الأحوال لا ايمان ولا شرع سماوي ولا حك ولا أي شيء مجرد بس حكم كان يكون فوش بيكتبها يكتبها وخلاص ولذلك ستجدون أن اكثر الامثال السائرة هي امثال صينية تطلع راجل كان بيكتب كده كان راجل عنده القدرة على الكتابة وعنده موهبة الكتابة فكان بيه كان يكتب وخلاص تمام وإذا طبعا في رد على هؤلاء الذين احترمون مثل هذه الأديان والعزو بالله طيب بعد كده دي أنا التالتة اللي هي البوذية جمعتوا على الفيسبوك لما سمعوا من البرادعي بيقول بوذة فواحد بيقول له ما تجيب بوذة برادعي. ماشي خلاص فميقول البوذية تطوراتها وانحطاطها. أنا بس قبل ما أتكلم في في موضوع بوذة الله ينعى البوذة ده خلاص في عندنا في مصر لما سمعت البرادعي بدافع عن البوذية حد عارف ليه البردعة كان بيدافع عن البوزية جماعة حد عارف حد عارف ليه البردعة كان بيدافع عن لو حد عارف اكتبلي راجيت الفردوس لا اشرف لا انا لا انا آه. في حد عارف يا خالنا طيب طبعا هقول لكم ليه أولاً البردعي هذا الرجل مشكوك في إسلامه في الأصل جماع الإبراليون كلهم مشكوك في إسلامهم معاش بس بولي الشيخ كافر أنا قلت مشكوك في إسلامه خلاص تم محفظتني دا لك إن اسمه محمد دا ما فاش مشكلة خلاص بس أنا هقول لكم على حاجة أنتو عارفين الصلاة بتاعة البوزية اسمها إيه إحنا مثلا عندنا صلاة الدور صلاة العصر صلاة الفجر صلاة النصرف مال القداس ماشي خلاص طيب حد عارف الصلاة بتاعة البوزيه اسمها ايه حد يقول لي كده الله يشتركه بسرعة حد عارف الصلاة بتاعة البوزيه اسمها ايه يا اخوانا طيب اهي اسمها اليوجا اسمها اليوجا عشان كده كثير منهم يداسى عن البوذيين تعرفين اليوجا اللي الواحد بيقعد عامل كده زي تمثال بوذة بالظبط وعلى فكرة ما اسمهاش بوذة بالذال هي اسمها بالدال لا يا حبيبي لا مش رياضة هذه صلاة البوذيين اليوجا هي صلاة البوذيين وهي اسمها بودة بالدال مش بالذال خلاص بالمناسبة يعني بس عشان ايه هي انتشرت بالايه بوذة لكن هي بودة في الاصل تمام اليوجا ليست برياضة اليوجا هي صلاة البوذية فعشان كده معظم الطبقة الموجودة قدامكم دي تدافع عن البو... عن البوذية دفاعا شديدا ودفاعا مجيدا ودفاعا مريرا لان هما في الاصر لم يقتربوا من الله سبحانه وتعالى ولم يصلوا صلاتنا وحتى لما ديجوا صلوها كلاهو بيصل ايه ماشي يعني العصر ثلاثة اثنين واحد مفيش مشاكل صلي من غير وضوء برضو مفيش مشاكل صلي ولوضوء ناقص وانا فيش مشاكل صلي من غير ما تقرأ الفتحة اه يلا انا كان عندنا محافظ هنا كان بيضهروا للإبل ويصلي ولو مسكوتوا انتم مش راهمين حاجة فانما تولوا فسمى وجه الله يوم بيستدل من القرآن الكريم كان بيقول عزو بالله بيرب كلاب وبيبيعها كان اسمه صلاح الدين عطية كان بيرب كلاب وبيبيعها وكانت زوجته فلسطينية فكانوا ييجوا له انت الكلاب يعني اغسلهن سبع مرات احدهن بالطراب اقولهن أو بالطراب انتش همين حاجة المهم القلب نضيفه خلاص وهو بيصلي كده اذا كان عايز حاجة ينادي ويكمل صالة وهكذا والامر تنتهي والسلام البوذية اما البوذية فقد فقدت بساطتها وحماستها واستلعتها البرهامية السائرة الموتورة فتحولت وسنية تحمل معها الاصنام حيث سارت وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بودة حيث حلت ونزلت وقد غمرت هذه التماثيل الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد الازدهار البوذية الشيخ تحت كاتب في الهامش انه لحيزور متحف تكسل في غربي البنجاب ولاية البنجاب ديات ولاية في باكستان وفي بنجاب على فكرة هندية برضو يندهش من رؤية كثرة التماثيل البوذية التي استخرجت من حفائر المدن البوذية المقررة ويعرف ان هذه المدينة والمدنية أصبحت وثنيتين تماما هو يقصد إيه بس عشان أنا يعني أنا مستني النقطة دي نستاعتها ليه علشان اللي فاندي اللي اسمه عصام العريان بتاع الإخوان وعصام العريان ده بالذات لما بيتكلم هو صبح صالح بيطيّن الدنيا أكتر ما هي مطيّنة من غير حاجة أساسي يعني مش ناقصين أساسي مش ناقصين لأرف بتاعهم اللي اتنين يسكتوا خلاص يعني أنا صبح صالح ده كنت أتمنى أنه يستاشت في سبيل الله المرة فاتت. فأسلام العريان بيقول ما يمكن جوزة ده كالنبي من الأنبياء وإحنا مش عارفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يعني إحنا مش عارفين كمسلمين وهم هناك كمان مش عارفين يعني في نبي مثلا حتعمله تمثيل مفيش لحتى يعني صورة يسوع عليه قال ما ليست صورة فيد عيسى عليه السلام وحتى لما تشوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام والصورة بتاعت اليسوع اللي موجود تحس ان هم مختلفين اختلافا كاملا واختلافا عظيما لأن الله عز وجل نزه الأنبياء على إن واحد من الناس يرسمهم أو يحطهم وإلا بقى يبقى خلاص بل الأمور كده مش نفع خلاص لكن حتى ولو يقالي 1245 إنه فلان الفلاني أو علان العلاني كان نبي من الأنبياء أنت قلت يقال هذه الصيغة في الشرع اسمها صيغة التمريض وصيغة التمريض تعني الضعف يقال يروى يحكى يقص دي صيغة صيغة صيغة التمريض فما تقوليش ان هو نبي قال بفرض ان انت وجدت تمثال نبي من الانبياء تعمل فيه ايه تسيبه ولا تكسره تهدمه ايا كان هذا التمثال لابد ان يكسر ولا بد ان يهدم لما وجد في فتح تستر وهي اسمه تستر ثلاث وجد المسلمون في فتح تستر وجدوا تابوتا وفيه جثة لم تتآكل فقيل أنها جثة نبي الله دانيال عليه السلام فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاء أن تخفى وأن تظهر بحال حتى لا يتقذها الناس من دون الله سبحانه وتعالى إلها وكذلك فعل كما في حديث الترمذي وإن كان إثناده فيه كلام لما الإمام الترمذي ذكر قصة أصحاب الأخدود وأن رجلا كان يحفر في اليمن فوجد جثة غلام قد وضع يده على أنفه فإذا رفع أصبعه من على أنفه نزل الدم، فإذا وضعه سكن الدم، فعلم أنه عبد الله بن الثامر، اللي هو غلام أصحاب الأخدود، فأمر عمر أن يوضع في مكانه أن يعمى على ذيل خرب. يبى ما ينفعش إن, أنا إيه؟ إن أنا يعني حتى لو ظهر الجثة نفسها إن أنا أظهرها، زي ما حصل في أوقات كثيرة مع سمعت الخطاب ومع الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه الحسن بن علي لما حب انه هو يدفن سيدنا علي بن ابي طالب وضع جثته في مكان لا يعرفه الشيعة خلاص كما فعل نوشع ابن نود مع سيدنا موسى عليه السلام ودفنه في مكان لا يعرفه بني اسرائيل وإلا اتخذوه إلها من دون الله فما بالك بقى انه لا لقيت تمثال تمثال على طول الرأس بتاعته تتحطم وإيه وتكسر فهنا بيقول ان البوذية نفسها كانت تبني الهاكل والتماثيل ويقول استاذ إيشورة توبا ده تمام قال انه قامت في ظل البوذية دولة تعنى بمظاهر الالهة وعبادة التماثيل وتغير محيط الروابط الاخوية البوذية وظهرت فيها البدع لان البوذية في الاصل كانت قائمة على التأمل يعني مدهاش علاقة بيه بموضوع التمثيل وبعدين كانوا بيتفننوا على فكرة انتوا فاكرين لما حركة طالبان ارادت ان تهدم تمثيل بوزة في باكستان في افغانستان فاكرين حاجة زي كده اخواننا حد فاكر حاجة زي كده طيب هم كانوا ليه خايتين على تمثيل بوذا دي بالذات يعني ما تكلموش فوطعنا اولا عشان هم كفر وبيدفع عن كفرهم من الحدود تمام لكن التمثيل اللي هي كانت في افغانستان دي كان فيها حاجتين موجودتين لم تكون موجودتين في سائة مثال اخر انه كان فيه بوزة كبير اللي هو المعلم, المعلم بوزة كبير. وفيه بوزة يا امراته كده قاعدة جنبه ناشي. وفيه بوزة صغيرة جنبهم اللي هو بوزة الابن فالاب والابن وال والبزاية. فقال لك لا انت عا كرة يعني ال ال العائلة ال الالهة ديت ولا ال العائلة المقدسة ديت انت حتى تدهنى حت ليه لا خليه وخده فلوس سبحان الله يا اخي كان السلطان محمود بن سبكتكين هذا الرجل لما ذهب يفتح من بلاد الهند ما يثر الله عز وجل له كان هناك تمثال لإله اسمه سمنات وبذل البوذيون والهندوك يومئذ ما عندهم من الأموال جميعا ومن الذهب حتى تركه له يعني كان عددهم في التوقيت دمائلش عن نصف مليون واحد من عدد السومنات فرفض قالوا له خذ المال وانتفع به واترك لهم تمثال أبا ثم كسره وأخذ ما عليه من الذهب فلما كسر وراء الناس أنه لا ينفع ولا يضر أسلم يومها زهاء مئة ألف رجل وامرأة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وده على فكرة اللي حصل لما حركة طالبان فجرت البذبيذ اللي هناك دول ربنا سبحانه وتعالى جعل من البوذيين من يدخل في الإسلام لأنهم علموا أن إلههم لا ينفع ولا يضر ولو كان ينفع أو يضر لا دافع النفس أو دافع عن زوجته أو حتى دافع عن ابنه الصغير ولكنها تمثيل لا تنفع ولا تضر طيب قال ولاحظة ايضا احد الكتاب العاصين وكبار السلسل انا بس عايز احكي لكم حكاة البوزين دي عشان هي مش مكتوبة هنا خلاص انا قلتلك هو اسمه بودة مش بوزة بالدال يعني مش بالايه مش بالزال طيب ايه, إيه, إيه, إيه, إيه اللي حصل انا هقول لكم اللي حصل كالادي في ديانة اسمها الديانة اه بودة بالدال اللي هي ديانة البرهمية او البرهمة خلاص زي شيخ مشايخ طرق السلفية بتاعنا اللي دلوقتي ما هوش عايز يشترك في اي حاجة خالص يقولك اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ارجاء الى ابعد الحدود ماشي انا مش فاهم الراجل ده ايه اللي دنسوا في العلوم الشرعية وبيفت ازاي شب الشيخ فوز السعيد يوم الاعتصام كان بيتكلم ازاي والله حاجة تجيب المرض واحد كاتب اية بيقول لمن الملك اليوم للشعب الواحد القهار ده مسلم؟ يبقى إذا التقى المسلمان لا حول ولا قوة إلا بالله لما واحد يكتل كذا لمن الملكه اليوم للشعب الواحد القهار وواحد طلع بيقول هلك عني سلطانية سلطانية يا جماعة سلطانية واحد تاني طلع وانعياده بالله بيقول ما فيش أبان واللي عايز أبان يروح هناك المتخلفين المسلمين واحد بيقول معاه بجوزة واصنعه الأصنام هو مخشف نواقد الإيمان اللي كان بيدرسه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد إن من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام الشك في كفر الكافر شك كان بيقول كده الشك في كفر الكافر إذا شك المسلم في كفر الكافر فدي من الإيمان والعاذ بالله ومن يخرج من الملة واحد قطع المصحف تعمل فيه إيه؟ إذا كان القراءة الوضع حكم على ألبير صابر بثلاث سنين وعشر ثلاث جنيه غرامة علشان اصدرع الاديان هو بيشتم في ربنا وفي الرسول وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الرسول وفي, وفي كله بعدين رجعولك اذا التقى المسلماني بسيفيهم اهو دره عينه، بعينه دره لما يطلع واحد ينطق في امور العامة وهو لا يستحقه عن ينطق فيها لانه بيلدس على الناس يطلع اللي اسمه نادر بكار يطلع هناك يوم العباسية يقولك هذا ما كنا نحذر منه يقتل القاتل ولا يدري فيما يقتل ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل ازاي يعني احنا مش عارفين احنا قتلنا في ايه ولا هم عارفين قتلوا في ايه بتلبس على الناس يا راجل يا راجل اتق الله ايش يخل ارجاء اللي احنا عايشين معهم دول يقول لك اذا الطاغى المسلماني بسيفيه هنا ده المالكي كفر من لم يكفر الكافر لل للشعب الواحد القرار للشعب الواحد القرار يعني تتشال كلمه لله ويتحط للشعب الواحد القرار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولما الكنيس اتطلع 121 واحد واحد على هيئة عشر مجموعات 121 واحد فرد الكنيس مطلعة في مظاهرات مية واحد فرد مقسمين إلى عشر مجموعات على كل مجموعة قائد ويتمسك واحد اسمه ريمون من القاهرة شغل في المحكمة الابتدائية في القاهرة شعب جنوب القاهرة ولا ولا ولا ولا فين؟ فزميله تأثرهم لأن هما كانوا بيعودوا من إخوانهم فيقول له يا ريمون انت بتعمل كده ليه قال لهم خلاص يا إسلامية مسيحية مفيش حاجة في الوسط وانتهى الأمر لحد كده تنسع تقول برضو ما تطلعش في المظاهرات حقنا للدماء وحفظها للدماء مين قال إن حفظ الدماء مقصود من أصله لو إن حفظ الدماء مقصود من أصله لم يفرض ربنا عز وجل الجهاد على الناس وإلا في أمور لا تنتهي إلا بالجهاد ولا تنتهي إلا بالقتال. ولا تنتهي إلا برد الاعتداء ولا تنتهي إلا بشهداء يعني موضوع الدماء مش مقصود لذاته إنما حفظ الدماء وحقن الدماء مقصود إذا ما كانت في أمور تانية لكن النهاردة إنت قد تكون هناك أمور لا يمكن حفظها إلا بإلاقة الدماء طب هتعمل إيه في مجيس النهاردة تقول لي لا قفل مش عارف إيه لا مش حروب الرجل الجهاد نفسه حبيبي جهاد الدفع نفسه غير جهاد الطلب جهاد الدفع نفسه إنت لما يجي واحد يقاتلك خلاص ماشي فهترد ولا هتسيبه عصمة الدماء وحقن الدماء ها لما اليهود يضربوا هناك في غزة تقول حقنا للدماء الدماء انا اسلم اقول لهم انتوا عايزين ايه ايوه ماشي حبيبي انا معاك اه طيب ماشي طب ماشي انا معاك في دي لكن حتى برضه في الايه في المثل اللي انا بقوله ما هو مسلم فيقتل فده حفظ الدماء في ذاته ليس مقصود حفظ الدماء في ذاته ليس ايه ليس مقصود لك. ان في امور لا تصلح وإلا بإراقة الدماء وإلا بسكل الدماء ماشي هننسعش الكلام اللي احنا عايشين فيه ده والله ده, ده حاجة تجيب المرض والله العظيم. طيب فأقول لكم بس البرهمية ديت او البرهمية او البراهنة هذه ديانة من ديانات الهند وهذه الديانة تعمد الى عبارة الاصلام وعبارة بعض الارواح العليا بقول لك خلينا نعبد الارواح ليه الارواح الاجداد ودول برضو في نفس القصة بيؤمنهم بحاجة ما الحلول الاتحاد زي دقية الهندوس ان الروح بعد ما تخلص او بعد ما تخرج من الجسد تعود ولكن في شكل اخر ربما تعود في, في شكل سلصار في شكل بقرة في اي شكل خلاص وتلاقي ايه لما تعدي بقرة مثلا ولا حاجة ولا يعدي عجل يقولك محدش يجي نشيته ليه يقول لك قد تكون روح جد من الاجداد روح جد من الاجداد ويسيبها تعيش معاه قولك امنا البقرة ولاد البقر يفضلوا كده ايه ماشيين وراه هناك دي امنا احنا ماشيين ورا امنا دلوقتي وبعد كده امه تموت ويجي بعد كده يخش على هيئه صرصور فتيجي تموت الصرصور يقولك لا ما تموتوهوش هذه الروح جدي وجاء ليزورنا جده عشان يزوره بقى صرصار بل ان والله انا شفت من, من اسوء الاعدادات هناك في في الهند عبادة الفئران والعياذ بالله بص تلاقي كده الولد جاب اللبن للفئران حتى تشرب والفئران منطلقة في البيوت والعياذ بالله طب الكلام ده بس اذا حبيت تعرفه في كتاب لأبي الريحان البيروني اسمه ديانات اهل الهند او عقائد اهل الهند ابو الريحان البيروني اتعلم اللغة السنسكريتيه واللغة السنسكريتيه ديت التي كتبت بها معظم الشراعي الهندية على اختلاف الأديان. لان انتوا عارفين ان اهل الهند من من من أكتر الناس عددا وال والديانات الهندية بعادة الهنود. يعني شوف هم أديه كانت الديانات في وقت من الأوقات هناك تعديل 500 ديانة وقد وصلت إلى 600 ديانة في بعض الأوقات فأبر الريحان البيروني هذا الرجل كان قد عد هذه الديانات بعدما تعلم اللغة السينسيكريتية اللي هي لغة تنفق فيها الأعمار وكتب كتبا عن هذا الإيه عن هذا الأم طبعا البرهيمة دول يعتبرون المرأة نجسا ويعتبرونها ميراثا وتورث المرأة حتى إن الابن إذا أراد أن تكون أمه من الميراث لا يعني حتى لو هو خد أمه ميراث ما عندوش مشاكل طبعا كل هذا الكلام مجافي للطبيعة البشرية ومجافي للفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس على جه بودة ماشي. وقال يا جماعة أنا عايز أبدأ أعدل الديانة البرهامية دي شوية وعدل عقائد البرهامية شوية فبدأ بودة يتكلم ويتحدث عن بعض العقائد الأخرى اللي هي مش تخالف البرهامية لا تعدل ما كان عليه هؤلاء الناس بل يدي للمرأة نوع من أنواع نوع من أنواع التكريم اللي هو يعني النسبي وليس التكريم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للمرأة أيضا كان بودا يجيد السحر والشعبذا وكان ايضا له صلة ببعض الكبار وهذا ما جعل هذه الديانة البرهنية تنقلب إلى ما يعرف بعد ذلك بالإيه بالديانة البودا عشان كده اصحاب بوذة كانوا يعظمونه جدا لان هو انقذهم واغاثهم مما كانوا يعانون منه طيب هو بيقول ان الرابطة الاخوية البوذية صارت تملك ثروة هائلة واصلحت مركزا لمصالح جماعات خاصة فقدت النظام وتسرب الى مناهج العبادة السحر والاوهام وبدأت الزيانة تتقهقر وتنحط بعدما سادت في الهندي والزهرة ألف سنة وقد ذكرت ما أصيبت به الديانة البوذية في هذا العهد من الوهن والاعتلال فقالت كما نقل عنها سير كريشن في كتابه لقد أظلت الأفكار العليلة تعليم بوذا الخلقي حتى توارى وراء التخيلات السقيمة يعني هو يقصد أنه في النهاية البوذية خلاص وصلت إلى إيه وصلت الى يعني انا مش عارف مين 1245 اللي بيكلمني عشان يقول لي خاص او مش خاص وانا ما بعرفش ادخل خاص على الشات اللي موجود هنا لو في شاتين هنا اصلا فممكن تدخلي على صفحتي انا على الفيسبوك وتسجل لي نفسك وانا ما فيش خاص يعني فاهم هو انا قلت محدش يكلمنا اصلا ساعه في الدرس اهم بك خالص انت عندي يا اخي على الاصدقاء على الفيسبوك طيب ده اسمي على فيسبوك بس استنى عشان يبقى صح اهو اعمل لي اضافه بس وانا اقبلك وبعد كده تكلمني هناك على الخاص ماشي شيخ ماشي مش مرحبا بيك حامد احمد الطاهر بالهمزة كده اعمل لي اضافه خلاص و, و لان انا ما عنديش اضافات انا محظور من الاضافات والرسائل تمام خلينا بس نوصل انه هذه الديانة كانت ديانة ايه ديانة يعني لا تقوم الا فقط على بعض الرياضات اللي هي زي اليوب الان وبعض الاشياء الخلقية وبعض الامور اللي هي منها قمع الشهوات والتحلل بالفضائر والنجاة من الانم كل ده خالي من الشريعة وخالي قبل ذلك من العقيدة ما في عقيدة ما في شريعة ولذلك حيتحقق على طول ايه يا جماعة يتحقق ما قاله سيدنا ربيع بن عامر انتفكرين اخواننا سيدنا ربيع بن عامر لما راح لروست ملك الفرس قال له جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى ساعة الإيه؟ الدنيا والاخرة وبعدين قال له ومن جور الاديان الى عدل الاسلام وسماحاته تعرفين الجور اللي هو ليه الظلم مش كده كيف تجور الأديان على أصحابه إذا كان دينا المفترض من الدين أن يكون فيه رحمة أن يكون فيه رفع العنة أن يكون فيه رفع المشقة ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم ويرفع عنهم ال... كانت عليهم الأصار التي كانت عليهم كما قال الله سبحانه وتعال وربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فالأصل في الأديان كده فكيف تجور الأديان على أصحابه تجور عليهم حينما تفرغ من العقيدة خلاص حينما تكون بعضا يبدونها ويخفون بعضها حينما تتحول إلى حد يقام على الشريف يقام على الضعيف ولا يقام على الشريف ده جور الأديان كده سيدنا ربعي بن عامر قال إيه ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وإيه وثماحته هنا يجور الدين على صاحبه لأن الدين هنا هو اللي يستفيد مش البشر هو اللي يستفيد لا الدين يتربح العبد منه ولا يتربح, ولا يتربح الدين من العبد مش ممكن العبد الدين يربح منه شيء خالص يعني حتى لما جم يفصلهم كده موضوع الفرائض فقال لك مثلا لما واحد يصلي الظهر ايه الفائدة اللي حترجع لان هو أطاع الله سبحانه وتعالى اه راحت عنه الفريدة اه لكن في حاجة تانية هو لما دخل صلى الظهر فحققت مطلحة عامة للمسلمين جميعا ايه هي قال لك ما هو لو قعد من غير ما يصلي ومن غير ما يدخل المسجد ومن غير ما ينفق هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى كان ممكن يوعد يشتم واحد او يضرب واحد او يحسد واحد او ينظر الى امرأة كمر في الطريق فلما دخل وصلة انتهى عن هذا كله وشغله الله سبحانه وتعالى بالعبادة فاستفاد المجتمع شوف الاسلام نفسه بيبص الحد فيه شوف الراجل الاصولي ورجل الفقيه بيبص المصلحة الخاصة والمصلحة العامة لكن أين الشرائع التي يمكنه في الاديان الاخرى أن يفيد منها الإنسان أو يفاد منها الإنسان لما يتعامل القداس ويخص يصلم إلا حصل حصل ضربوا بعض شتموا بعض بصوا على بعض دفعوا فلوسه خرجوا لكن في الصلاة في المسجد هذا كله غير موجود لا الشريعة هي التي تحكم الإنسان والشريعة يتربح منها البشر ولذلك عندك أي نص دلالاته لا يفثوها الفقيه من واقع الرحمة ورفع العنة ورفع المشقة ترد على صاحبه يقول له لا عشان كده منفع شيء تفصل ما بين النص وما بين الدلالة بتاعته او ما بين اللفظ وما بين بتاعته لان ربنا سبحانه وتعالى جعل القواعد العامة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر مش كده مش ربنا سبحانه وتعالى قال هذا الكلام وما جعل عليكم في الدين من حرج فاي نص لازم تنظر اليه تنظر اليه من هذا الواقع خلاص مش كده حتى لما جه قال لك إيه؟ قال لك افرض ما عنديش النص بتاع هو ميتته او هو الطهور وماءه الحل ميتته. ما عنديش نص مثلا زي له كنت معرف ازاي ان السمك حلال قالك لما تيجي تقرأ قول الله سبحانه وتعالى عن البحر خلاص وتستخرجون منه حلة تلبسوا قال لحما طريا تأكلونه مش كده فقالك اللحم الطري اللي هو اللي هو السمك طب انا عرفت ازاي هنا ان السمك ده حلال او حل مباح تاكله قالك لان ذكر النعمة في معرض المن يفيد الحل ذكر النعمة في معرض المن يفيد طب فالراجل جاب القاعدة دي منين؟ جابها من الاصل العام رفع الحرج رفع المشقة خلاص تحقيق الحفاظ على المصالح الخمسة اللي هي المال والدين والنسل وال... وال... وال... والعقل ماشي أي نص يجرد من هذه المفاهيم خلاص إنما النصوص الأخرى أو الأديان الأخرى إنما جارت على أصحابها بهذه بهذه الكيفية نحن كده يعني نتوقف عند هذا الحد و... ونكمل ان شاء الله رب العالمين ال... الاسبوع القادم اما حنين يتفادى